سورة الممتحنة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من حق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسيرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ظل سواء سبيل فلسفرت التين يتوابح سيسمر بنا ذحنين يتشر ذحنا هنو مو ذكيون ورش الرسادوي ذو ذا ون وند حبيب اشتاك ما شنو لا وانا ون يخطني ذن في القران سحقنا كن اديشان القران الاسلام سفغن كن خنوي النبي على جلم ثنم اشرب بن ذبن ون مثل لم ذف غم والجهاد ذ القبري هيو ينثف غمض أرضين استكمس النسطفران رمحب ذكور يصفان نكع المغسرات فرم أذوي النجس ظهرم ونخذ منك النين يعرقاش صواب إن يثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بسوء وودوا لتكفرون لن تنفعكم وأرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يحصل بينكم والله بما تعملون بصير ما يلنه هرنكون أو اندقل لعدوان أضد القنفشننسن الشرذة ذيرسوننسن أمر الجفن نشفرن أمرك النفعن يقرفن الذدر ينون يوم الحق السن على يحكم جرون السكرات خذمم ربك خذمم قد كانت لكم يسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم عداوة وبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا واليك انبنا المصير انت الشامل مثال لعريض الجبرهيم D widak لن yellan y-s, mi snennan lqum-nsen, Aql-aɣ berka deg-wen, من غير Nnekfar asreɛil-nwen, tban i d-gɣ yid-wen taɛdawit reuɣeḍ yyezgan, ar ttamnem s Reebbi weḥds, ma d awal deg Ibrahim, i assyenna i babas ad ورسي على شك ختمه نكني سزف ربي أبث النغف الله كان إن الشر وغر كان قول ثغرين النغرك ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العجيز الحكيم أبث النغو السر إجروا لنكفروا أعفو يا أبا في النار لقد كان لكم فيهم إشوة حسنة لمن كان يرجو الله هو اليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد أثنى تسعة من المثال يرهن ذي سن إثباتت وليس رجون ربيا يكذ وسن الأخر مذوي لكني وخرا ربي والنسي حواج يستهردس أشكر أعصى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم والده والله قدير والله غفور رحيم إما هذا ربذيقا المحبا هروا يكذ يعذونا الننوان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 ربكم انه يرى غفيذ النغيذ ون اعلى الجن الدين ون هي نكن السفن لان فرغ يحمن ون اكلش نخدم من الخيار هذوين الى نلحق ربي الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون إن هو كنيد كان ربيع غفذين نغنيد وان على جن الدين وان سفغن كنغ خامن وان عاون غفو سفغن وان أثن من يحبيبن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 ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم وليسالوا ما انفقوا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم حشث الدو ذي يمنا موشته ذي وشرط تد افتبحتم ماذا الصح دغ ممنت يا علم ربي ميلو منت مثعل من بالي ممنت وشرت شرت الكفار نوتين ورشن حلت نهني ورشت حلن في كش ناي نصرفا يكفار ورش فرانو غريف ميلش ذو ست ما تفكماش تيلا ست أصدق في عمامتي في العقود بشمية التي كفرت ضربت أي أنت صرفاً لكفار أنا ضربت أنت صرفاً إذا كنت شرعاً أنا يحكمني جلوان ربي يعلم مش كل شيء ما يضرب الرمور وإن فاتكم شيء من ازواجكم إذا الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت ازواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون مثل لثيني النسر في ثلوين الكفار مثل الحمد الغنم في كتس نوي ذاكين مرحت ثلوين سن لقدر بين رب رقتك وثم ونكنس ثمنا يا أيها النبي وذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يشرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم أنفهم موسى تدغرش المؤمنة كعاهدة ربوس تسقم تشريح ورز تسخرت ورز النوت ورنقتر ونست ورز السشامت الدرياء وقخضن غفيني الهان عهدي ست أضرب ست لعفوغا ربنا حنين رب عفوغا طعش هل نوي الشورد الحنان يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأشوا من الآخرة كما يأش الكفار من صحاب القبور حسد وذك يمنا قلت تقمت ذي ويقوم في يغذف ربيا ويسن ذي الخير الله خارث أما كنو سن الكفار ذي قودي يلند كزخوان